بسم الله ا ن و قال م الرحمن الرحيم م و س يا ه ا ل ن ا إذ ر أ ي ت ل ل ع ل و ا أ ل ا ت ت س ل ا م ر ي قال BOOM、oh. oh. you اعلم بما يلي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 موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ل ر ن أَنْ قَبَلِ ق إِلَيْكَ ح وَقُلْ رَبِّي سِدَيْكُ